بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت فمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالْطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَبْدٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِي وَثَمَانِيَةٍ أَيَّ مِنْ ترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبَلَهُ وَالْمُحْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِيَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْلَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَرَ الْمَاتِ لِنَنظُرْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً فَيَوْمَ إذ يوم وقعت الواقعة وشقت السماء فهي يوم إذ يوم واهية والملك على أرضائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ رضون لا تخف منكن خافية فأما من أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ غَأُمُ قَرَأُ كِتَابِي إِنِّي ظَنَّ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما يا كتابه بسمائه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليت هكانت القاضيا ما أغن عن خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون حب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطرون وَسِمُوا بِمَا تُبَصِّرُونَ وَمَا لَا تُبَصِّرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَبِيرٌ فَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلٍ مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلٍ